باب في ذكر بعض التنبيهات فارقيقا مستفيلا من أحرفي وحاذيرا تفخيم لفظ الآليفي وهمزا الحمد أعود إهدينا الله ثم لا مال الله لنا وليأتال الطفوى على الله ولض والميما من مخماصات ومن ما رض وباء برق باطيل بهم بيذي واحرص على الشدات والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربواتين اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقي لن إنسا كانا يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصاء حق الحق واسينا مستقيم يسطو يسطو